قوم يونس إلا قوم يونس لم ما أنوك شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما تعماهم إلى حين ولو ش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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينظر أن تظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظرو إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حَتَّى علينا